أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عظيما وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ ليذكروا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَذْبَارِهِمْ نُفُورًا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 انظر كيف ضربوا لك الْأَمْثَالَ فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما وَرُفَاتًا أَإِنَّا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حِجَارَةً أَوْ حديدا 119. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى وقل قل عسى أن يكون قريبا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 وربك أَعْلَمُ بمن في السماوات وَالْأَرْضِ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا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 وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يُزْجِي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إِنَّهُ كان بكم رحيما وَإِذَا مسكم الضرو في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا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 أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فيرسل عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الريح فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِينَا 129. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً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 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للمؤمنين وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآ بجانبه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَأُوسًا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 ناس في هذا القرآن من كل مثل فابا اكثر الناس الا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل 114. وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا او أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لا ريب فيه فَأَبَى الظالمون إِلَّا كُفُورًا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 ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأهنك يا موسى مسحورا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 وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا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 124. ماكثين فيه أبدا 125. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا 126. ما لهم به من علم ولا لآبائهم 127. كبرت كلمة تخرج من أفواههم 119. إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا 111. جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا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 126. ويكونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا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 من يَهْدِ الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال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 إنهم كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم.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 إنهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا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 قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا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 قل الله أَعْلَمُ بما لبثوا له غيب السماوات وَالْأَرْضِ أبصر به وَأَسْمِعْ ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا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 واصفر نفسك مع الذين يدعون ربهم بِالْغَدَاتِ والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زِينَةَ الْحَيَاةِ الدنيا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 وَقُلِ الْحَقُّ من ربكم فمن شَاءَ فليؤمن ومن شَاءَ فليكفر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا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 اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار حلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق تَنكِينا فيها على الآرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا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 يَا نَخَيْرٌ مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسَلُ عَلَيْهَا حُسْبَانٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا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 129. واضرب لهم مثل الدُّنْيَا الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 وعرضوا على ربك صَفًّا لقد جئتمونا كما خلقناكم أَوَّلَ مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا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 افنت تخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو باس للظالمين بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا 110. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قلوبهم أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا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 شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا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 قال قاح حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا ذكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العلي العظيم